الراح ستدوم وغا الى بائعي احلامنا ومروج انكسارنا الى من يجرعوننا الظلم والله لن تسلم الرحا ستدور، <تصفيق> الرحا ستدور، والوغاء ستدور، الطغاة جميعا عزمهم سيخور، الرحا ستدور، والوغاء ستدور، الطغاة جميعا عسمهم سيخور. يطغى حقدهم ويجوروا والأعادي يطغى حقدهم ويجوروا والجراح كهوف والدماء ضحوروا والجراح كهوف والدماء ضحوروا والصدور غفار والقلوب قبور والنحيب يغطي صوته الديجور اللحيب يغطي صوته الذيجور والرؤيا تلفاغضها المقهور والرؤيا تلفاغضها المقهور والاماني يجري دمعها المجبور والاماني يجري دمعها المجبور حينما ناداها عرشها المهجور كيف نجمع قوما بسهم مكسور حينما ناداها عرشها المهجور جمعوا طعم أكسوهم مكسور وياحهم من قوم صفهم مكدور وياحهم من قوم صفهم مكدور فصدر ظهور والظهور صدور فصدر ظهور والظهور صدور أمرهم منهي نهيهم مأمور كل شيء فيهم للعدى مأسور أمرهم منهي نهيهم مأمور عدامه السور والرحى ستدور والوغى ستثور الرحى ستدور والوغى ستثور والطغاة جميعا اسمهم سيخور والطغاة جميعا اسمهم سيخور والطغاة جميعا